وجعلنا نومكم شباتا وجعلنا الليل نباشا وجعلنا النار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المخصرات ماءا سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم القصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلظَّالِمِينَ مَآبًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا لا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً أَن إِنَّهُمْ كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفادا حبائق وأعنابا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 يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال حوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أن انقوم عذابا قريبا او ما ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا